وَأَلَّا لاَ تَعْنُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَأَعْتَزِلُكُمْ فدعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم كم تركوا من جنات وعيوم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين فاتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كاموا مجرمين فما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون